beyi <Sessizlik> su وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ سَوَّى عَلَى الَّذِينَ تُقِيرا وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا أَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُۥ عَفَا عَن تِقُومُ فِيهِ مَا وَمَا نُطْ عَلَيْكُمْ في الكتاب في Fi antaman insan illa tiila وَتَرَى الظَّغُونَ أَن وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَادِ